عاجل يستخلفنهم في الأرض كما استخلف كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي تضاله ولا يبدلنهم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 بأس المصيد، يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، والذين لم يبلو الحلم منكم ثلاثة نراوات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء.